بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوهوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوارب الكنس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 وقن بين وما هو على القلب بضنين فلاهو بقول شيطان رجيم فاين تذهب انما الا ذكر العالمين لمن شاء منكم اي وما تشاءون إلا